الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق Ah, <laughs> Gabriel a um. uh. سامِنَ النَّصِيحَةِ نَصِيحَتُكَ كَذِبٌ خَطِئَةٌ سَنَيَدْعُو مُوسَى نَذْعُفَانِ لا لا تقطعه واسجد وقترب. الله تنزلوا الماء انَّهُ يَقَدْ فَاَمْطَرَ ام مريا سلام من يا حبك ما قلنا انسى ضم الله فَمَا نَرَاقَ فِي مَا ذِكْرِي يَوْمِ دِيَّاكَنَا نَعْبُدُ <تصفيق> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين